زفاف صفيه غادر القائد صلى الله عليه وسلم وادي القرى بعد أشهر من رصد تحركات يهود الذين غدوا مسالمين حين أدركوا حجمهم وأدركوا أنهم في حقبة لا تسعفهم فيها الخيانة ومع ذلك ظل صلى الله عليه وسلم يتودد لهم يتألف قلوبهم بل ويصاهرهم ففي طريق العودة إلى المدينة كانت صفية برفقة المجاهدة أم سليم أم أنس التي لم يسافر القائد صلى الله عليه وسلم سفره إلا وكانت ضمن جنده كانت صفية تتأمل هذه الصحابية التي أحسن الله خلقها وخلقها تشع كرما أنصارياً لا حدود له وكأنها تقارن بينها وبين نساء قومها المهمشات اللواتي خلقن كما يقول كتابها المقدس من أجل الرجل بينما ترى نساء مسلمات خلقن لخلافة الله وعمارة الأرض ومنافسة الرجال في الطرقات إلى الجنة أسلمت صفية وانتهت عدتها وفي الطريق وبالتحديد في مكان يقال له سد الصهباء توقف الجيش ونزل الجميع ونصبت القباب وهي الخيام الصغيرة وأمضوا ليلة هادئة وفي صباح اليوم التالي هيأت أم سليم ضيفتها فزينتها وزفتها لنبيها صلى الله عليه وسلم وأقيمت مائدة متواضعة لم تغل من أجلها القدور ولم يتوافر اللحم ولا الخبز حتى الماء في ذلك الزفاف كان على الأرض كان بقايا مطر قام الصحابة بغسل الجلود ثم حفروا حفرا في الأرض ثم ألقوا عليها تلك الجلود النظيفة وضغطوها لتلاصق جدران الحفر فتحولت الجلود إلى أوعيه ثم قال القائد صلى الله عليه وسلم من كان عنده فضل زاد فليأتنا به شارك الجند في وليمة قائدهم فسكبوا السمن في تلك الجلود ووضعوا عليها الحيس وهو خليط من معجون التمر والأقط المطحون فأكل الجميع في ذلك الصباح الجميل وكانت سنته في السفر والظروف الاستثنائية هي أن يعطي المسلم ما زاد عن حاجته للمحتاجين فيقول صلى الله عليه وسلم من كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له ثم ذكر أنواع من المال يسن الاشتراك فيها حتى ظن الصحابة أنه لا حق لأحد منهم في الزيادة وهناك من يحتاجها بعد وليمة صفية بدأ الهمس بين بعض الجند حول وضعها بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد وقال البعض إن حجبها فهي امرأته وإن لم يحجبها فهي أم ولد مضت ثلاثة أيام والجيش بين غدران الماء وبعدها حان الرحيل فأمر القائد صلى الله عليه وسلم جنده بالرحيل فجمعت الأمتعة وطويت الخيام والفرش ووضعت على ظهور الإبل وركب الجميع والمتسائلون ينتظرون خروج صفية فإن ركبت البعير بلا حجاب فهي أمه وإن تحجبت وحجبها صلى الله عليه وسلم فهي زوجته وأم المؤمنين